Oh, my God. لا يخمست في البلد في كل آذان حلت والد ولا يخمست في البلد شهم وفضل عنه العمل أضل من المال والوالد وعسى نصيبه. عشق الحيوة وعشق اه يا دالع اه يا دالع والحيوة بالحب والطلب في دين بنت الحلال وأبوها تأ يؤ أبوها تألو بالذهب على الشف الشف الوعا آه الكدعان ابن التو والطلب في دين بنت, دي بنت الحلال وأبوها تأ أبوها تأ على شلها شخل وعال, وعال. الوليات الظورتنا وأنفتنا وشضرتنا خطبوا الحيل والجادة اه يا جادة اه يا جادة اه عروصتنا حز الزكرة ولا فيش كمالها في الثلاث عروصتنا عروصتنا حز الزكرة ولا فيش كمالها في الثلاث في كوشة أعلى من الورى والليلة حلوى يا ولد أسل Oua gin liłę i jobbas i en kоз pepordattar ildÖ Verdammt vä més atha oi, leve i miserable, la regolet dans en allia في ful meu جدد مرش في قوم في الامل نام خلاص كل المنى من ما القلب شاغل يا ربي هدي سرهم بارب يا ربي عمرهم اه يا دال اه يا دال هم معصا وكانذا Allie, allie,